لأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية كاذبة الخاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو الزبالية كلا لا تطعه وسجد واقترب